الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله أولها الصحيح وهو متصل اسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله إذا هذا هو الشروع في تبيين ضوابط الحديث الصحيح أولها يعني أول تلك الأقسام التي أشار إليها المصنف في البيت الثاني إجمالا طبعا وكل واحد أتى وحده فقد شرع المصنف والناظم رحمه الله في تبيين كل قسم فبدأ بالقسم الصحيح الصحيح لذاته المجمع على صحته عند أهل هذا الفن فقال وهو وهو وهو يعني بسكون الهاء لاجل الوزن وهو اي حد الصحيح المذكور, المذكور سابقا يعني المتن الذي اتصل اسناده من أوله إلى منتهاه بالعدول الضابطين ولم يدخله شذوذ ولا عله قادحه في صحه الحديث وسواء كان منتهاه النبي كان منتهاه النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابية أو التابعية فشميل المرفوعة والموقوفة والمقطوع كما سترون إن شاء الله تعالى فأول شيء نبدأ به الحديث على شروط الحديث الصحيح الحديث الصحيح بعد أن نعرفه لغة والصلاح وفي الحقيقة كما قلت لكم في الدورة الأولى الحديث على أركاني أو شروط الحديث الصحيح يحتاج إلى عشرات من الجلسات إن لم أقول المئات لمن أراد أن يتوسع ويذكر ما قيل في هذه الضوابط أن الكلام عليها طويل وحتى إن بعض العلماء توسع فألف فيه مؤلفات وأذكر أنني توسعت في هذا في كتاب إمداد السقاه بدلوي الروات وقد بينت فيه الحديث الصحيح يعني باختصار مع الحديثي الحسن في 253 صفحة وكذا بينت هذا في كتاب دليل الفلاح في تعريف أولويات المصطلح دليل الفلاح في تعريف أولويات المصطلح أو دليل الفلاح في معرفة ألفاظ المصطلح وبينت هذا أيضا في قلنا في إمداد السقة عندما ذكرت الفائدة المعروفة في الرواة وقلنا بأن الروات لهم أربع حالات أو هم أربعة أقسام من الروات من يحتج به وإن خالفه غيره أي وإن كان المخالفون له ثقات وهؤلاء هم الأئمة الحفاظ المشاهر كالإمام أحمد بن حنبل وعلي بن مدين رحمه الله تعالى وكالإمام البخاري وكالإمام مسلم وكالإمام شعبا وغيرهم, وغيرهم وغيرهم وغيرهم ف. ومن جرى يعني مجراهم فهؤلاء الائمه الكبار ليس من السهل ليس من السهل أن يرد عليهم حديثهم وليس من السهل مثلا أن يأتي تلميذ أو طالب أو أن يأتي محدث لم يصل إلى درجتهم ولم يبلغ كعبه في الحديث فيقول شذ أحمد أو شذ علي بن المديني أو شذ الإمام مالك إلا أن يكون المخالفون لأحد الحفاظ أئمة حفاظا فعند ذلك نقول وهي مفولان فلان وهي فلان لأن الوهام يعني ممكن أن يصدر منهم وحتى الشذوذ ممكن أن يصدر ولكن من الآدب أن نقول وهي فلان لأن هؤلاء الفطاحل وهؤلاء الأئمة العظام ليس من السليء أن تصفه بالشذوذ بالشدود. فمن الرواط من يحتج به وإن خالف ومن الرواط من يحتج به وإن خالف وهذا على سبيل الأغلبية وليس في كل الحالات هذا القسم الأول من الرواط من يحتج به وإن خالفه غيره ومن الرواط القسم الثاني من يحتج به إذا تفرد ولا يحتج به إذا خالف وهؤلاء أهل الصحيح والحسن يحتج بهم عند التفرد ولكن إذا خالفوا من هو أوثق منهم يرد عليهم والقسم الثالث من روات من يحتج به اذا توبع اما اذا انفرد فضلا عن المخالفة فلا يحتج به وهؤلاء اهل الشواهد والمخالفات والقسم الرابع والاخر من روات من لا يحتج به وان توبع وهؤلاء اهل الطرك اهل الطرك والرد والتهمة والكاذب والفسق والعياذ بالله هذا يعني معلوم هذا التفصيل سترونه إن شاء الله في كتب أهل الحديث وسترونه في كتاب إمداد السقاه في في في دلوي الروات أو في ذكر الدل أو الاسم الثاني إمداد السقاه بالروات أو إخبار المنتوى بحقيقة من رواه بحقيقة من رواه فقد ذكرت هنالك ما قيل في مسألة بتفصيل وعرفت أيضا الحديث الصحيح كما عرفت أكثر الحديث الحسن، كما عرفت أكثر الحديث الحسن، وذكرت ذلك نظما ونثرا نظر... ذكرت الفائدة كما آ... بينت لكم الآن، وذكرتها نظما حيث قلت الحمد لله يعلش ما مقد بدا منها وما منها كتم، أزكى سلام والصلاة على النبي نور الهدى وصفن شهاب الأدب. قال أبو الفضل الذي يسمع عمر وقوله سمت لآل ودرار من خلف قلبان سلاد قاسيه بسجن تطوان البلاد القاصية أحوال جمهور الرواة اربعه منها استفيد لا سم منك المسمع فمنهم بما روا يحتج هذا القسم أول وإن يخالفه سوى فرج وإن يكون يا صاحبي جز ثقاه يقال في حديثه ما أصدق وهؤلاء مشاهير الحفاظ سطورهم تمحوق هذا الحاضي مثل الإمام أحمد والمديني ومن جرى مجراه في الدين ائمه كباره كبار ليس سهلة كبار ليس سهلة عليهم بأن ترد قولا كأن يقول قائل قد شذى ابن المديني أحمد أو أحمد قد مذّى يعني والإضطرار أو التناسب ذل ذو المنع والمصرف قد, قد لا ينصرف أو كما قال بشرط أن يكون من يخالف لهم من الحفاظ ذاك عارف فعندها نقول زيد وهي ما وذاك عند الأكثرين عميما هذا القسم الأول من يحتج لهم وإن خالف القسم الثاني من الرواة من به إذن فارد يحتج رغم تركه للمعتمد وهؤلاء أهل الصحيح والحسن يحتج بهم عند التفرد فالين لكن إذا خلفوا من هو هو بالالف من دودة أو ثق أو ثاق فردوا عليه مسا يعني مساوا بمعنى عدل القسم الثالث من الرواة من إذا يعني الرواة إذا تبيع يحتج به من الرواة من من إذا ما تبيع من الرواة من إذا ما تبيع يحتج به نف بهذاك المسمع أما إذا انفارد مع المخالفه فليس يحتج به عارفه وهؤلاء بدون همزة في الأخير وهؤلاء أهل الشواهد فعلامي كذا المتابعات فاحفظ وفهمي القسم الرابع ومنهم من به وإن تبعال يحتج خذا عبرة أو مثالا اولئك أهل الترك والرد كذا ذلكذب أكثر منهم التعوذ يعني هذا فيما يتعلق بهذه الفائدة فنقف عند قولنا لاحظوا نقف عند قولنا من الرواة من يحتج به إذا انفرد ولا يحتج به إذا خالف قلنا وهؤلاء أهل الصحيح والحسن يحتج عند التفرد لكن إذا خالفوا هو منه وأوثقوا منهم يرد عليهم يرد عليهم إذن هنا داخل معنا الحديث الصحيح والحديث الحسن وعليه بنيت كتاب إمداد السقة فنقف الآن مع تعريف الحديث الصحيح ثم نذكر بعض شروطه الصحيح هو إذا شئنا أن نعرفه بالضد نقول ضد وخلاف السقيم وذهاب المرض وذهاب المرض ضد وذهاب المرض ضد وخلاف السقيم وذهاب المرض ولذلك يقال صح الله فلان أي أزال مرضه ويقال صح الكتاب وصح الحساب صح الكتاب والحساب تصحيح إذا كان سقيما فاصلحت خطأه أصلحت خطأه وهو حقيقة في الأجسام مجاز في الحديث وسائر المعاني على من يقول بالمجاز وسيأتي هذا إن شاء الله في البلاغة ونذكر ما قيل فيه ونذكر لماذا أنكره شيخ الإسلام ابن وابن القيم والشنقيطي وغيرهم وقبلهما الظاهريه قبلهما الظاهرية وبعض العلماء كما سياتي ان شاء الله الصحيح لغة هو ضد الساقيم ضد الساقيم واستلاحا في استلاح المحدثين هذه عبارات المحدثين اختلفت حول تعريف الحديث الصحيح ومن أحسنها وأجمعها ما ذكرته في كتاب إمداد السقة هو أن نقول هو الذي يتصل إسناده لاحل هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام بالضبط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا إننا التعريفين بغي أن يحفظ لا أنا لا أرضى أن تحفظوا التعريف حسب بل التعريف وتذكور مخرجاته ومحترزاته ومستثنياته الذي يتصل إسناده آه. الذي يتصل اسناده لاحظ. الذي يتصل إسناده يعني هذا هو الشرط الأول لا بد ان تحفظ أيضا مخرجاته ومحترزاته ومستثنياته الذي يتصل إسناده ماذا يخرج يخرج منه من ذلك المعضل والمعلق والمنقطع والمرسل الجلي والمرسل الخفي والمدلس إن هؤلاء هذه الاقسام غير متصلة الاسناد لاحظ هو الذي يتصل اسناده إذن خرج خرج منه أشياء خمسة الحديث المعضل المعلق والمنقطع والمرسل الجلي والمرسل الخفي والمدلس هذه سته قولنا هو الذي يتصل اسناده بنقل العدل بنقل العدل قولنا بنقل العدل خرج من ذلك ايضا الفاسق بشهوته والمغالي في شبهاته وخرج أيضا من انخرمت خارمت وخرج أيضا المجهول بأنواعه الثلاثة, الثلاثة. إذا خرج من هذا الضابط أو من هذا الشرط أو من هذا الركن أشياء ثلاثة الفاسق بشهوته والمغالي في شبهته هذا الأول والثاني من انخرمت خارمت والثالث المجهول بأنواعه الثلاثة والمرؤة سيأتي تعريفها والكلام عليها مفهوم؟ تام الضبط تام الضبط عن مثله تام خرج منه أيضا شديد التخليط وخرج منه المغفل وخرج منه الضعيف وخرج منه صاحب الأوهام وخرج منه المخالف للاوثق, للأوثق وخرج منه المختلط المتغير وخرج منه الذي يقبل التلقين وخرج منه الحديث الحسن لأن راويه, راويه كما هو معلوم لديكم خفيف الضبط ولذلك مش قلنا في النخبة بأن الحافظ قال وقيد يعني الضبط بالتام إشارة إلى الرطبة العليا في ذلك وعند قوله أيضا فإن خف الضبط فالحسن لذاته قال فإن وجد ما يجبر ذلك كالكسرة الطرق قال فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته فإن قامت قرنة ترجح جانب قبولي ما يتوقف فيه فهو الحسن أو يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته يعني لغيره إلى أن بينا تفاوت درجات المقبول بتفاوت ضبط الروات حيث قال وتتفاوت رطبه بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه وهذا معلوم لديكم في نزهة النظر سبق في درسي النخبة إذا فتام الضبط خرج منه أشياء ثمانية أشياء ثمانية شد تخليط الموفل ضعيف صاحب الأوهام المخالف الأوثاق المختلط المتغير الذي يقبل التلقين الحديث الحسن لأن راويه وحفي الضبط إن هذه أسجايا بغي أن تكون محفوظة مثل الفاتحة لأن ضروري كيف تقرأ مصطلع الحديث وتعتبر من أهل الحديث وانت لا تفهم حقيقة وتعريف الحديث الصحيح وضوابطه وضوابطه ومستثنياته إذن فقلنا هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام بالضبط عن مثله إلى منتهى فقولنا إلى منتهى يعني دخل في ذلك ماذا؟ المرفوع والموقوف والمقطوع عندما قال الى منتهى لأن السند إذا انتهى إلى كلام النبي عليه الصلاه والسلام أو الى النبي على قول كما سبق قول النبي ان قلنا بان النبي عليه الصلاه ليس راويا وانما هو صاحب التشريع وداخل في المتن قوله داخل في المتن على قول والصحابي يعني انتهاء السند للصحابي وليس الى النبي صلى الله فهذا يعتبر مرفوعا والموقوف والمقطوع لأن هذا التعريف الذي ذكرنا ليس خاصا بالمرفوع النبي عليه الصلاة والسلام وتنبهه فلذلك عندما نقول هو الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى إلى منتهى يدخل فيه المرفوع والموقوف والمقطوع لازل داخل معنا ف... ولا يكون شاذا ولا يكون شاذا والشاذ أيضا اختلفوا في تعريفه وكما سيأتيكم إن شاء الله تعريفه بتوسع وهو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه وهذا هو التعريف الصحيح مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه سواء في العدد أو في الوصف في العدد أو في الوصف ولا معلالا المعلل يعني العل الخفية التي تقدح في صحته يعني مع أن الظاهر تكون السلامة سلام من ذلك فخرج المعلل بعلا ظاهرة وهي الانقطاع شوف لاحظ خرج الانقطاع وعدم العدالة وعدم الضبط وعدم الضبط هذه دخل في ماذا؟ في قولنا ولا معللا, ولا معللا. إذن تنبه جيد لهذا التعريف وعيد التعريف وهو الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا هذه التعاريف حفظناها في اول الطلب أول درس درسناه في البيقونية يعني طلب منا مشايخنا حفظ هذه التعاريف والوقوف عند مستثنياته والوقف عند مستثنياته وكذا تعريف الحسن وكذا تعريف المرفوع كل نوع من أنواع الحديث التي ستمر بكم هو 31 نوعا لا بد من معرفة كل نوع مع معرفة مستثنيات كل تعريف التعريف اشتمل على قيود خمسة القيد الأول الاتصال هو الذي يتصل إسناده فعليه أن نتحدث اولا الاتصال لأنها قيود خمسة الاتصال بنقل عدلي تام الضبط إلى مثله إلى منتهى ولا يكون شذن ولا معلل نبدأ أولا بالاتصال الاتصال هو المشار اليه في التعريف عند قولنا والذي الذي يتصل اسناده او اتصال السند وهو المشار اليه ايضا في قول المصنف اولها اي اول هذه الانواع التي اشار اليها المصنف اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده وهو ما إسناده هذا هو المشار اليه وهو ما اتصل اسناده يعني بغي أن نقف عند كل يعني اتصل اسناده يعني رجال رواته من غير سقوط واحد من أوله أو من وسطه أو من آخره وهو متصل إسناده واتصال السند هو اتصال سلسلة الروات بحيث لا يحصل فيها انقطاع أو تعليق أو إعبال أو تدليس أو إبهام وغير ذلك من صور لانقطاع لأن حتى يخرج بذلك المنقاطع والمرسال والمعبال والمعلق والمدلس والمبهم ويخرج غيرها مما لم يتوفر فيه شروط الاتصال يعني اتصال السند اتصال السند وماذا نعني بقولنا اتصال السند كما سيأتي ان شاء الله عندما نقول اتصال السند اتصال السند ماذا نعني, نعني به في قضية اتصال السند اتصال السند نعني به سماع كل راو من الراوي الذي يليه إلى منتهى وهذا معنى الاسناد اتصال السند ونعني بالإسناد أو السند يعني هنا بالذات ما هو له معاني نعني به سلسلة الرواة الموصلة إلى ماذا؟ سلسلة الرواة الموصلة إلى ماذا؟ لنص الحديث وقد يراد به إضافة الحديث إلى قائله ويعرف هذا بالقرائن ويسمى في بعض الأحيان السند ويطلق كل منهما على الآخر إلا أن تأتي يقارنة تدل على خلاف ذلك تدل على خلاف ذلك هذا يخرج المنقطع والمرصل والمعضل والمعلق والمدلس والمبهام, والمبهام يعني كل راوي سمع من الراوي الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه بحيث لا يحصل فيه انقطاع أو تعليق هذا صحيح هذا هو اتصال السند يعني أما تعرف كل نوع من أنواع المذكوره هذه ستمر بناء إن شاء الله ونش نشير إلى, ونشير إلى ماذا؟ إلى ذلك ونعرفه نعرفه إذا شئتم أن نشير إليه الآن إشارة سريعة للتنبيه لا بأس يعني مثلا المرسل نشير طيب طيب نشير طيب على الرأس والعين المرسل هو ما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولين أو فعلين أو تقرير دون ان نذكر الرواة يعني دون نذكر الرواط الذين سمعوا الحديث أو سمع الراوي التابعي الحديث بواسطتهم سواء كانوا صحابة أو تابعين كما سيأتي في المرسل وهناك نتوسع وننظر إلى بيت المصنف هو صحيح يعني أما فيه كلام والمنقطع هو الحديث الذي لم يتصل إسناده بسبب سقوط راوين أو أكثر في موضع واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي في السقوط والمعضل ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي في موضع واحد من السند وفي أثنائه تقال القائل ومعضلون من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي والمعلق ما حدث من مبدأ إسناده راوي فأكثر على التوالي ومن صوره أن يحذف جميع السند مما يقال مثلا مباشرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها أن يحذف كل الاسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي التابعي إلّا الصحابي التابع كما سيأتي إن شاء الله والمدلس هو إخفاء عيب في الاسناد وتحسين الظاهره وهو نوعان كما سيأتي تدليس الإسناد الاسناد وتدليس الشيوخ وتدليس الشيوخ إذا هذه بعض التعريفات السريعة ستأتيكم إن شاء الله لأنها محفوظة وينبغي أنا أيضا أنتم, أنتم أن تحفظوا كل تعريف كما قلنا هذه كل كلها مسائل في أول الطلب حفظناها في أول الطلب نبدأ أولاً بالقيد الأول القيد الأول من التعريف لأن التعريف اشتمل على قيود خمسة كما قلنا الاتصال ومعناه أن كل راوي من رواته قد أخذه مباشرة من فوقه يعني من أول السند إلى منتهى وسلم غابد من هذا القيد وسلم إسناده من السقط فخرج بذلك كما قلنا المنقطع والمرسل والمعضل والمعلق بل خرج كل ما فيه نوع قطع كل ما فيه نوع قطع مما لم يتوفر فيه شرط الاتصال هذا هو القيد الأول والمراد بالعدالة العدالة الآن العدالة صفة راسخه في النفس تحمل صاحبها على ملازمه التقوى والمروءه فتحصل الثقه ثقه في في النفس بصدقه في النفس بصدقه العداله هذا في كلام طويل هذا القيد هذا قيد العداله ولا سيما عند الزيديه وعند الشيعي بصفه عامه العداله فننظر مثل العدل العدالة مصدر عادولا بضم الدال يقال عادل عدالة وعدولة فهو عدل يعني يريد مقنع في الشهادة كما سياتي إن شاء الله يقال رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل ونسوة عدل كل ذلك على معنى واحد رجال ذوي عدل ونسوه ذوات عدل فهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فإذا رأيناه مثلا مثنى أو مجموعا أو مؤنثا فعلى أنه قد أجري مجرى, مجرى الوصف الذي ليس بمصدر كما سبق أن قلنا وأما العدل الذي ضد الجور هو مصدر عدل في الأمر فهو عادل وتعديل الشيء معناه تقويمه يقال عدى تعديلا تعديل فاعتادل يعني قومته أي قومته فاستقام وكل مثقف معتدل وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة نسبته إلى العدالة عدل الحكمه تعديلا يعني أقامه وفلانا زكاه والميزان سواه هكذا يقولون إذن العدل العدل المشار إليه في التعريف يعني عدالة الروات المرى بها عدالة الروات يعني أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المروءة يعني هذه خمسة ديال شروط تشترط في العدل في العدل هذه مسألة البلوغ فيها كلام طويل وهي قوة تحدث في الطبي في الصبي تخرج من حالة الطفولة إلى حالة الرجوله إلى حالة الرجولة. يعني وبعضهم قال لا يشترط لقبول حديث الراوي البلوغ خلاف لما ورد في كثير من كتب علم المصطلح مثل اختصار علوم الحديث وإنما يكفي التمييز هذا هو الصحيح وقال بهذا حتى الشيخ الألباني وانتصر لهذا القول قالك يعني يشترط يعني لقبول الراوي البلوغ أم لا يشترط قالك لا يشترط وإن كان ورد في كثير من كتب علم المصطلح بانه يشترط الصحيح هذا هو القول الراجح وينبغي أن تشد عليه الآياد يعني شد عليه بالنواجد على أن لا يشترط لقبول حديث الراوي البلغ إنما يكفي فيه التمييز فقط فيه التمييز فقط عاقلا غير فاسق وغير مخروم المرؤى العدالة شرط أساسي متفق على العدالة في قبول الرواية أن العدل ضد الجور كما قلنا وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم وقيل هو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط وكما سبق أن قلنا يقال فلان من أهل العدالة يعني ما معنى من أهل العدالة يعني من أهل العدلي وهو الحكم بالحق والعدل الذي نفتقده في عصرنا الحكم بالعدل وبالحق والعدل من الناس وهو المرضي قوله وحكمه هذا لا نكاد نراه إلا تحت التراب أو في كتاب وقال الباهلي رجل عدل وعادل يعني جائز الشهادة ورجل عدل ريضا ومقنع, ومقنع في الشهادة بين العدل والعدل وصف بالمصدر معناه ذو عدل وقد عرف ابن حجر العدل اصطلاحا فقال من له ملكة؟ تحمله على ملازمة التقوى والمرؤى أي واحد قرأ علم مصطلع الحديث لا بد ويمر على هذا التعريف ولا بد ويؤمر بحفظ هذا بحفظ هذا هذا التعريف من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمرؤى والمرؤى يعني لاحظوا الصنعاني بما أنه زيدي شيعي قح حاول أن يرد تعريف الحافظ من حجر فقال تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها لغة إلى أن قال إلى أن قال يعني ثم يتابع عليه الآخر والصنعاني معروف ومعلوم بشذوذات كثيرة في ولا سيما في كتابه ثمرات النظر أطمع قوله بالوصية هذا يقول به الروافض والصنعاني زيدي والشيعة يعني الزيدية معتدلون فلا ندري كيف وقع في هذا على أن بعضهم قال المراد بالوصية الوصية التي ألب فيها الشوكاني الوصية خاصة في أهله أو صاعليا في أهله يعني حاولوا يعني حديث صححه الألباني حديث الوصية ولكن قالوا المقصود به وصية عالي في أبناء في أهل النبي عليه الصلاة والسلام ونسائه وأما الصنعاني فلم يقول بهذا كما قال الشوكاني إذن على كل فلنا إليه عوده إن شاء الله وقد وضعنا تعليقات وتحقيقات على كتاب الثمرات وقد طلبت من شيخنا ايضا الشيخ بوخبزة أن يعلق عليه فعلق مشكورا وعلقت عليه أنا كذلك فسيطبع قريبا ان شاء الله قلنا العدل ملكة من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمرؤى وقال الحافظ المراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شركين أو فسقين أو بدعا وقلنا لا نلتفتونا إلى قول الصنعاني في ثمرات النظر في علم الأثر حيث قال علمت أن ذلك يستلزم الإجماع على أن ما ضار قبول الرواية ظن صدق الراوي لا عدالته المفسرة بحد الحافظ وغيره هذا يشير إلى تعريف الحافظ من له للعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى المرؤى ولكنه هو يتعان في هذا ولذلك لما سألت فضيلة شيخنا ابي أويس عن مدى صحة قول الصنعاني هذا المذكور انفا فقال الصنعاني في ثمرات النظر زيدي ينقح ولذلك ترى يقلل من شأن الصحبتي. ويلوح بالطعن في عدد من الصحابة كما فعل خلفهم ابن عاقل الحضرامي والسقاف وابي الفيض احمد الغماري وابي الفيض واخوته والعدالة ليست الصدق وحده بل لا من الاستقامه والتصون وكم من رجال صدق لا يعرفون الكذب ولا يحومون حوله وهم فساق بالجارحة يرتكبون المصائب فهل هؤلاء عدول لأنهم لا يكذبون ثم قال وقول ابن عاصم في التحفى والعدل من يجتنب الكبائرة ويتقي في الغالب الصغائرة صحيح وهو التعريف المرضي للعدالة والعدل وليس معناه العصمة نعم المدارو في باب الرواية للشهادة على الحفظ والضبط والإتقال والصدق وليس الصدق فعاسب يعني ولكن لا بد من مراعاة الجانب الآخر في الجملة والله أعلم أخوكم أبو أويس وقد اختلف أقوال العلماء اختلفت أقوال العلماء اختلافا كبيرا في بيان صفة العدل مقبول الرواية والشهادة وقد وردت في هذا نصوص كثيرة وجمعت معظمها في كتاب اتحاف الطالب بمراتب الطلب ورساله مستقلة في الموضوع كما ذكرت معظمها في كتاب إمداد السقاة فمن ذلك من تلك النصوص التي جمعت ما ورد على الحسن من علي مرفوعا إلى النبي روي هذا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم يخلفهم يخلفهم, يخلفهم يعني أو يخلفهم فهو من كملت مرؤته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته غيبته ذكره الخطيب في الكفاية تحت الكلام في العدالة وأحكامها هذا روية يعني قلنا روية لأنه لم يصح عند علماء الحديث وقد ورد عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن أناس كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن الوحي قد انقطع وانما اخذكم الان بما ظهر من اعمالكم فمن اظهر لنا خيرا امناه او امناه وقربناه وليس الينا من سريرته شيء والله يحاسبه في سريرته ومن اظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنه ان سريرته حسنه انقطع طبعا وهذا ايضا ذكره الخطف في الكفاية والبياقي في السنن الكبرى وهذا في اكتفاء بالظاهر وترك اختبار الأحوال وتتبع الأفعال وتتبع الأفعال الذي قال به الخطيب بالوشرة طوله لمعرفة العدالة والذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الرواية في كثير من الأحيان كذلك لأن الخطيب قال لا بد من اكتفاء يعني ترك تتبوع الأحوال كذلك جاء هذا الأثر بسند جيد أن ابن عمر أو أن عمر في رواية وهو الصحيح قول الثاني هو الصحيح جاء بسند جيد أن عمر الخطب كتب إلى أبي موسى لأن في رواية أن ابن عمر قال كتب عمر وفي رواية أن عمر كتب إلى أبي موسى المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجرب عليه شهادة زور أو ظن أو ظنينا في ولاء أو نسب في ولاء أو نسب كما ذكر ابن القيم في الإعلام هذا كتاب جليل تلقاوه العلماء هذا الكتاب بالقبول شنو هو الكتاب الجليل كتاب الذي كتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري قال ابن القيم في العالم هذا كتاب جليل تلقى العلماء بالقبول وبنو علي أصول الحكم الشهادة والشيخ الألباني نفسه قال في الأرواء وجملة القول أن الحديثة طرقه كلها لا تخلوا من ضعف ولكنه ضعف يسير ليس في منتهاه من اتهم بالكذب وإنما العلا والإرسال وسوء الحفظ ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق قوي بعضها بعضها إذا لم يكون فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم الصيوطي شرحه وعلي في شرحه وعليه النفس تطمئن لصحة هذا الحديث لسيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه وصححه أيضا صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه طيب قلنا من أقوال التي وردت في العدالة وبيان صفتها قول إبراهيم النخعي قول إبراهيم النخعي ذكره الخاطف في الكفاية قال العدل في المسلمين من لم يظن فيه ريبه وفي رواية أخرى عنه قال العدل بين المسلمين من لم يظهر منه ريبه أو تظهر وأيضا من تلك الأقوال قول عبد الله بن المبارك لما سئل عن العدل قال من كان فيه خمس يعني خمس خصال في رواية من كان فيه خمس خصال يشهد الجماعة ولا يشرب هذا الشراب ولا يكون في دينه خربه خرب بضم الخاء المعجمة وسكون يعني ثقبه يعني خربة والثقبة وزن ومعنا يعني الثقبة هي الخربة والخربة هي الثقبه ولا يكذب ولا يكون في عقله شيء ولا يكون في عقله شيء هذا هو العدل عنده يعني من اجتمعت فيه خصال خمسة يشهد الجماعة ولا يشرب هذا الشرب ولا يكون في دينه خربة ولا يكذب ولا يكون في عقله شيء كما ذكر الخطف الكفاية إذا كذلك من أقوال العلماء في مسألة بيان صفة العدالة المقبولة الرواية والشهادة قول سعيد بن المسيب قال ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه من لا تذكر عيوبه يعني وذلك ثم بينقل من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله وhiba نقصه لفضله وقد توسع كثير من العلماء في تعريف وص العدالة توسع مثلا ابن عبد البر وابن حبان وغيرهما توسعا غير مرضيين عند كثير من العلماء على أن هناك من أيدهما كابي عبد الله بن المواق حيث قال اهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك حتى يظهر منهم خلاف ذلك وقد ذكر هذا العراقي وايضا الصيوطي وأيضا الصخاوي ونقال الحافظ الصخاوي عن ابن الجزري أنه قال انما ذهب إليه ابن عبد البر ابن عبد البر هو الصواب وان رده بعضهم وسبقه المزي فقال في تهذيبه هو في زماننا مرضي بل ربما يتعين ومثله قال ابن سيد الناس لست أراه إلا مرضيا وكذلك قال الذهبي إنه حق ولا يدخل في ذلك المستور فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم فكل من اشتغر أو اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن هو داخل في تعريفه عبد ابن البر وابن حبان كما ذكر ذلك الصخاوي في فتح المغيث وذكره الذهبي أيضا فيما ذا في الموقضة وقال الصخاوي ويستأنس إلى لماذا ذهب اليه ابن عبد البر بما جاء بسند جيد عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى المسلمون عدول بعضهم على بعض وذكر الأثر السابق وذكر الأثر السابق المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب في ولاء أو, أو نسب ثم ذكروا باقي الأقوال وذكروا أيضا قول الحافظ البرقيني حيث قال كلام ابن عبد البر مخصوص بحاملات العلم وقيل غير هذا في رسم العدالة قلت وقد جمعت معظم هذه الأقوال في كتاب ذاكرة سجين مكافح في المجلد الثالث وقال الإمام الشافعي في وصف العدالة إن كان أو إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح هو ينظر إلى الأغلب كما في الكفاية وفي فتح المغيث وأما ابن حبان فقال العدالة في الإنسان أن يكون أكثر أحواله طاعة لله لأن متى لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منهم معصية بحال أدان ذلك إلى أن ليس في الدنيا ليس في الدنيا عدل إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها بل العدل من كان ظاهر أحواله ع... طاعة الله والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله مع الله وهذا ذكره في كت... في الإحسان يعني في صحيح في صحيح وتجدون هذا في الإحسان في تطبيق صحيح من حبان وقال الخاطب الواجب أن يقال في جميع صفات العدالة ماذا يقال إنها اتباع أوامر الله عز وجل والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة وقد علم مع ذلك انه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب ومن ترك بعض ما أمر به حتى يخرج الله من كل ما وجب عليه يخرج, يخرج الله من كل ما وإن كان وان ذلك يتعذر إن ذلك يتعذر فيجب لذلك أيضا أن يقال إن العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أمر به وتوقي ما نهي عنه وتجنب الفواحش المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي مما يثلم الدين والمروءه فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه ومعروف بالصدق في حديثه وليس يكفي في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقة حتى يكون مع ذلك متوقيا لما يقول كثير من الناس إنه, قالوا إنه لا يعلم أنه كبير بل يجوز أن يكون صغيرا نحو الكذب الذي لا يقطع أنه كبير ونحو التطفيف بحبة وسرقة سرقة باذنجان وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير من ذنوب لأجل أن القاذورات وإن لم يقطع على أنها كبائر يستحق بها العقاب فقد اتفق العلماء على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة إما لأنها متهمة لصاحبها متهمه لصاحبها ومسقطة ومانعة ومانعة من ثقته وأمانته أو لغير ذلك فإن العادة الموضوعة على أن من احتملت أو احتملت أمانته أو احتملت, احتملت أمانته صرقة بصلة وتطفيف حبة احتملت كذلك الكذب وأخذ الرشاء, الرشاء على الشهادة ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به إذن يتهاون في الصغائر. فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة متفق على أنه فسق يستحق به العقاب يستحق به العقاب، وجميع ما أضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على أنه كبير، وقد اتفق على وجوب رد خبر فاعله وشهادته. فهذا سبيله في أنه يجب كون الشاهد والمخبر سليما منه والواجب عندنا أن لا يرد الخبر الشهاده إلا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به وما يغلب به ظن الحاكم والعالم أن مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة والخبر ولو عامل العلماء والحكام على ان لا يقبلوا خبرا ولا شهاده الا من مسلم بريء من كل ذنب قل او كثر لم يكن قبول شهاده احد ولا خبره قبول شهاده أحد ولا خبره ولا خبره لان الله تعالى قد اخبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله ولو لم يرد خبر خبر فاعل ذلك ولم يرد خبر فاعل ذلك وكذا شهادته شهادته بحال لوجب أن يقبل خبر الكافر والفاسق وشهادتهما خبر الكافر والفاسق وشهادتهما وذلك خلاف الإجماع فوجب القول في جميع صفة العدل بما ذكرنا وطبعا أنتم تعلمون هذا كلام لي ابن أبي حاتم وللخطيب وتعلمون أيضا أن جمال الدين القاسمي ذكر في كتاب الجرح التديل في آخره 140 رجلا ممن اتهموا بالبدعة على أنواعها مع أن الأئمة رووا لهم في كتب السنة يعني مروي لهم عند الستة أو عند غيرهم فإذا رجعت إلى هذا الكتاب رجعتم إليه تجدون هناك هذا العدد الذي قلت ومروي لهم في كتبي السته وقد استخرجت جزءا جيدا من السير ومن تاريخ الذهبي جزءا كبيرا عندما كنا بالمركز بالسجن المركزي الذين ذكرت فيه في الذين اتهموا او اتهموا بالبدع الذين اتهموا بالبدع على انواعها مع أنه قد أخرج لهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم, والمعاجم. إذن وعلى تفصيل ذكرناه هنالك. فمما يدل على العدل قول السبكي إنها هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب ويعرف ذلك باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وملازمة المرؤة والاعتدال عند انبعاث الأعراض حتى يملك نفسه عن اتباع الهوى هذا كلام سبكي صحيح ولكن ما كان يفعله مع أهل السنة يعني سبحان الله يخالف ما قال هنا يخالف ما قال هنا ولسيما عندما تنظرون ماذا يقول في الأئمة الذين ذبوا عن السنة كالإمام نتيمية وكالإمام الذهابي شيخه الذهابي فقد طعن فيه طعنا قبيحا مع أنه لولا الذاب ما راح ولا جاء. سلامة. نعم. خلك شو استفاد زيني؟ ااا يكون شكل كبير وش يشوك. باللاتي باللاتي شو الباب؟ وتشوك. شد الباب. وقال القاضي أبو بكر من الطي من الطيب العدالة المطلوبة في صفة الشاهد دائما نقول لكم عندما نبدأ الدرس ينبغي أن يشد الباب. على كل قال القاضي أبو بكرون الطيب العدالة المطلوبة في صفة الشاهد وفي صفة المخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه وسلامته من الفسق وما يجري مجراه مما اتفق عليه العلماء أو مما اتفق على أنه مبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها القلوب المنهي عنها قال ابن حزم العدالة هي التزام العدل والعدل هو الالتزام بالفرائض واجتناب المحارم والضبط لما روى وأخبر به فقط هذا قرر ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام والغزالي قرر في كتابه المستصفى من علم الأصول وله كتب في علم الأصول وهي أحسن كتبه أما يعني خالية شيئا ما من الخرافات الخزعبلات الطرهات العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين ويرجع, ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءه جميعا حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه وأنتم تعلمون أن العلماء قسموا العدالة إلى قسمين وهذا التقسيم لا بد منه نقسمه إلى العدالة الدينية المقصود بها استقامة لاستقامة في الدين والعدالة في الرواية المقصود بها حفظ الراوي وضبطه لما يرويه النوع الأول العدالة الدينية وهو المراد عند إطلاق المحدثين أو الفقهاء أو ولذلك قال ابن عبد البر في التمهيد كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه أو جرحته في حاله أو في كثرة غلطه لقوله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وهذا حديث صحيح طبعا بطرقه وقد فصلت الكلام عليه في كتاب قناص الشوارد وفي كتاب أيضا إتحاف الطالب فقلت أقل أحوالي أن يكون حسنا لكثرة طرقه وقد كتبت فيه جزءا لطيفا بينت في درجته وحكم المحدثين عليه قديما وحديثا ومن أراد أن ينظر في سندي الحديث بنفسه فعليه بالسنة الكبرى للبيهقي في مواضع وكذا في مناقب الشافعي وكذا في غيره من الكتب فإنهم قد اعتنوا به اعتناء كبيرة ولسيا وقد توسعوا في إمداد السقاه في تخرجه وذكرت ما قيل فيه وقلت بأن الحديث حسن أن الحديث حسن إذن هذا فيما يتعلق بتعريف العدالة والعداله لها شروط والعدالة لها شروط ونقف عند شروط العدالة إن شاء الله. غدا لأن الوقت ضيق وانتم قد سمعتم الأذان نقوم للصلاة إن شاء الله ونبدأ في درس آخر درس النحو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.